غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظل مثى النور ثم الذين كفروا بربهم يعذلون.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 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقان الذين كفروا إن هذا إلا سحر نبين وقالوا لو لا أرسل ملك ولو أن ذَلْنَا مَلَكًا قُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ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 وله مَا سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير اللَّهِ أتخذ وَلِيًّا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم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 الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله